كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلب إلى أهله مسرورا، وأما من أُوتِي كتابه وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنك كان في أهله مسرورا. إنه ظن الَّذي أن يحور بلاء. مهو كان به بصيرة فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لا تركب النطبق عن طبق فمالهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون